Say the point of what do you mean? Millahi r-Rahman r-Rahim Thank <laughs> you. no Kali Be aze بتي جن تنين رقي هذه لي حكم وان وحي على اللي لسانو Oh, dear Allah! وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا يَعْلَمُ جُنُفَكُمْ أَحَدٌ وَمَا تَلْقَوْنَ إِلَّا مَا حَدَّدَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرًا رب يهب لي حقا وانحقني the na Ummuhu akbar de l'en ma وما هو بالحب إنهم يكيدون كيدا وأكيدا Oh لما وتحبون المال حبا جما جما لا يعذب عذابه أحد ولا يوتق وتاقض